يا أبي فاستقبلوا بعد طول يا أبي عام الله من عمرنا في وفلة فتنبهوا فالعمر ظل سحاب وتهيأوا لصفر ومشفة فوجور ما اتطبروا بغير الحساب الله يجذي الصابين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب فقاهم البولى بحر نهارهم لحساموا موشرة كل عذاب تقرح قيق السلسبيل بزجه من زنجبيل فقا كل شراب هذا أجزاء الذي ربهم استعدوا ساعدوا بخير كرامة وجناق الصوم جنة صائم سن من ينها عن الفحشاء والاوشاب الصوم تصفيه طاهر جملة وتحرر من ربقة برقاب ما صام من لم يرى حق مجاور وأخوة وقرابة وصحاب ما صامتها كهل اللحوم بغيبة مققل شررا أو سعان خراب ما طام من أدى شهادة كاذب قل بالأخلاق والآذاب الصوم مدرسة التعفف والتقاة قارب البعداء والغرابين الصوم رابطة الإخار ايقاطيه وحبال الود الاهل والاصحابي الصعود درس في التساوي حافل بالجود والايثار والترحاب شهر العظيم الكرم والتصدق والاباء وصفائه القح بما كم من صيام ما جنى أصحابه غير الضمى, غير الضمى والجوع والإتعامين ما كل من ترك الطعام من صالب وكذا كتارك شهوة وشرابين الصوم أسمى غاية لم يرتقي لعلاه مثل الرسل والأصحاب صام النبي وصحبه فتبرروا عن أن يشيبوا صومهم بالعهاب قطنهم الأملاء أو أشباهها لمشك وتأكل دثرت بثياء صقلت صيام نفوسهم وقلوبهم فغدوا حديث الدهر والأحقاب صاموا عن الدنيا وإغراط صابوا عن الشهوات والآرابين سار الغزاة إلى الأعادي صوة من فتحوا بشهر الصوب كل رحابين ملوا لكن ما سهوا عن صوبهم وقيامهم لتلاوة وكتابين ولهوا ولكن ما سهوا عن صومه وقيامهم لتلاوة التامين قم في الضحى آساد هيجاء لهم قصف الرعود وبارقات حراب لكنهم عند التجار باله يبكون ينتحبون في المحراب اكرم بهم اكرم بهم في الصائبين ومرحبا ومرحبا بقودوم شهر الصيد والانجاب اكرم بهم في الصائبين ومرحبا يقضون شهر الصيد والانجاب